وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُورٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إِنَّهُ طغى قَالَ رب شرح لي صدري ويسر لي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اسدد به أزري وأشركه في أمري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 اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بل القرون الاولى قال علمها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 قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينا بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا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 ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال امنتم له قبل ان نادانا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلنقطع أيديكم ايديكم وارجلكم من خلاف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 129. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِي يُهودٍ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُم ضَلُّوا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 وَظَرِإِلَّا إِلَّا هِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمْنِ أَسْفَأٌ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ إِنَّمَا إِلَهُكُم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 مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدينا فيه وساء يوم القيامة حملًا يوم ينفخ في الصور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 وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا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 فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَتُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا